وإذا حضر القسم تؤل القربا واليتامى والمساكين فردقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله واليقولوا قولا ثديدا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 تائكم فاستشهدوا عليهم اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهم سبيلا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 والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 الغائط اطي او لامستم او لامستم مثا افلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم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 من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب ان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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن, إن الله نعمة يعظكم به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 ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يفعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغور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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوثيقا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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل أن فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين طيل لهم قف أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم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 فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك وحري ضلم المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقالا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا انت تغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمٍ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أعد عَذَابًا أَعَ فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فاذا طمئننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 جواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتقاء مرضاة الله فسوف نأتيه أجرا عظيما.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 ولأ ظلّنهم ولأ مَن ينّهم ولأ أمرنهم فلَيُبَتِّكُن أذان الأعام ولأ أمرنهم ولأ أمرنهم خلق الله وَمَن يَتَخِذ الشيطان وَلِيّاً مِنْ دونِ الله فَقَد خَسِرَ خُسْرَان مُبِينٍ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 ومن أصدق من الله تيلا ليس بأمانيكم ولا أمانج أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا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 ايا بيتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهدا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء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 من القول إلا من ظلم وكان الله ثميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله عزيزا حكيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الأجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثم أتخذ اللَّهُ جلَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبِيَنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ دَخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ